بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أيها الأحبة الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق عن اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة على لسانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد توقفنا عند الحديث عن نبي الملحمة أي نبي الجهاد والقتال وفي رواية اخرى نبي الملاحم جمع ملحمة والمراد بذلك ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدفاع عن كيان هذه الأمة وعن عرينها وعن أفرادها وعن كينونتها ووجودها لأنه لا يمكن أن تكون هناك أمة بدون حماية لا يمكن أن تكون هناك أمة بدون أن يكون لها أن تكون لها وزارة الدفاع يسمى اليوم في الصلاح العصر وزارة الدفاع فكل أمة ليست لها وزارة الدفاع فهي أمة مستباحة من ياتيها يغزوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن من الجنوب فلا بد من الحماية ولذلك قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها ما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا أي ما ترك قوم حماية أنفسهم والدفاع عن أنفسهم إلا ضرب عليهم بالذل والمسكانة لماذا لأنه لا حماية, لا حماية لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الذي يبدأ القتال ولكن القبائل الأخرى هي التي تبدأ بالقتال ولكن الرهم هي التي جهجت الجيوش 150 ألف في غزوة تابوك في غزوة اليرموك قبل تابوك واليارموك في غزوة تابوك طبعا التي كان فيها الصحابة فقط ثم غزوة غزوة موتا هي الاولى في غزوة موتا التي كان فيها الصحابة فقط ثم في غزوه سبوك التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين يعدون الجيوش لمهاجمة لمهاجمة المسلمين ولغزو المدينة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما نقر عليه ودق عليه ودق عليه اعتمال بن مالك بيته دقا شديدا قال له لك قال حدث أمر عظيم قال دخلت الروم المدينة قال لأنهم سمعوا أن غسان والروم كانت تنعل فراسها وخيلها من اجل غزو المدينه تنعل بمعنى تجهز وتضع النعال لخيلها من اجل ماذا؟ النعال الحديدية التي كان الناس يضعونها لهذه البهائم من اجل غزو المدينه قال هل غزت الروم المدينة؟ قال لا ما هو أعظم من ذلك؟ قال ما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في القصة المشهورة التي رويت في صحيح البخاري الشاهد عندنا في هذه القصة هل غزت الروم المدينة؟ لأنهم كانوا ينتظرون هذا بحكم أن الأخبار كانت تاتهم بأن هؤلاء يجهجون الجيوش فإذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا في ثلاثة آلاف فيهم على رأسهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخالد بالوليد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا للقتال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في في ملكهم ولا في مالهم ولكنه صلى الله عليه وسلم قاصدا الدفاع عن هذه الأمة وعن كينونتها ووجودها وروى الحربي في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ملك فقال لي أنت قتم أي مجتمع قال والقتوم الجامع للخير وهذا اسم هو في اهل بيته صلى الله عليه وسلم معلوم ايضا من نسائه صلى الله عليه وسلم القتم ومعنى القتم الجامع لخصال الخير اي الذي اجتمعت فيه خصال خصال الخير وهذا كان اسم واحد من اعمامه او ابنائه أعمامه فيهم قتم وهنا في هذا الحديث يقول أتاني ملك فقال أنت قتم يعني أنت قتم هذا الخطب على سبيل ماذا على سبيل المدح أي أنت جامع لجميع إخصالي أنت جامع لجميع إخصال الخير فالقتم هو الجامع لخصال الخير والمعطى أيضا أي الذي يبذل كثيرا من الخير وكثيرا من المال لغيره وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذاته جامع لخصال الخير جامع للقيم لمنظومة, لمنظومه القيم التي جاء بها الإسلام من الصدق والعفاف وصلة الرحيم والحياومة وما إلى ذلك وهو ايضا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وصفه الشاعر بقوله وصفه الفرزدق بقوله ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاهو نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط اذا طلب منه شيء يقول هاك خذ الا في تشهده اي لا اله الا الله ما قال لا الا في مدى الا في لا اله الا الله ما قال لا قط انظر الى المبالغه في المدح للرسول صلى الله عليه وسلم هو كذلك كان ما قال لا قط الا في تشهده لو لا كانت لأه نعم لو لا تشهد قد تبقى هذك لا ينعم دائماً. نعم دائما جاءه اعرابي فقال له يا, يا, يا محمد قلش يا رسول الله لأنه لم يسلم بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت قال له أعطيني لأسلم أعطيني لأسلم لأن هذا الرجل يظن في بداية أمره أنه إذا أسلم ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم او يستكثر به النبي صلى الله عليه وسلم سواد الامه بينما الانسان اذا اسلم ودخل في دين الله عز وجل فانما ينفع نفسه وقد رد الله عز وجل على هذا وعلى امثاله بقوله يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين المن والفضل لله الواحد القهار ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدهم أبدا أعطيني لأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فهي لك فذهب ذلك العربي وساق أغناما ولقيقها الرقيق هم العبيد الذين يرعون هذه الأغنام يعني ذهب بالرقيق وبالغنم ففوجئ في نفسه بهذا العطاء واعلن اسلامه وذهب الى قومه وقال لهم يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اعطى من لا يخشى الفقر فاسلمت قبيلته بسبب هذا العطاء وسبب هذا القتل هذا الخير الكثير الذي اسداه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا الرجل ما معنى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر الذي يريد ان يتصدق وينظر هل أخرج من جيبه ديرها من أو ديرها مين هذا يخشى الفقر ولكن الذي يدخل يده في جيبه كلما أخذته اليد ويعطيه هذا لا يخشى الفقر يعطي عطاء من لا يخشى الفقر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الغنم هل هي عشرين عشرون رأسانة واربعون رأسانة وأكثر من ذلك أو أقل وإنما قال لو وخذها فهي لك فذهب بها وكانت سبب إسلامه وسبب إسلام قبيلته إذن أنت قتم المراد به أنت جامع لخصال الخير أنت الذي لا يخشى الفقر وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه يعني جاءت القاب للرسول صلى الله عليه وسلم والأوصاف والصفات والسمات في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتب السابقة كذلك جاءت في أوصاف كثيرة جدا نقتصر منها على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بينها قال كالنور وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالنور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور النبي والكتاب القرآن ووصف صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير وسراجا منيرا في سورة الأحزاب ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمنذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فوصى الله سراج سراج ها؟ صلى الله عليه وسلم منذر يعني سراج سراج المنيرات لماذا قال سراج المنير ولم يقل الشمس المنيرة عندما هنا يبحثون يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بيش وصفه في القرآن الكريم بالسراج المنير لأن المن لأن لأنه صلى الله عليه وسلم لا لا تصدر منه الحرارة التي تصدر من الشمس الشمس منيره ولكنها مضرة بحرارتها بينما القمر لا لا يضر بينما القمر منير ولكنه لا يضر ووصف كذلك بسيراج المنير الذي هو القمر لماذا؟ لأن القمر كانت العرب تمتدح به فتقول فلان كالقمر فلان كالقمر فوصف بما كانت العرب تمتدح به بما نجرى القرآن الكريم على لساني على سنة العربي في كلامهم أما المنذر فهو المخبر بخبر مكروه المخبر بخبر مكروه عندما يقول لك شخص جاء غزون من هذه الناحية فهو منذر ويسمى العرب منذر جيش منذر جيش هو الذي يقول لك عدونا وراء هذه الأكمة أو وراء هذا الجبل أو وراء هذا الواد هذا منذر جيش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا كمنذير جيش أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أن النذير العريان يقول نبي النذير العريان والنبي صلى الله عليه وسلم كان منذيرا في بداية أمره لما قال الله عز وجل له يا أيها المدثر قم فأنذير فبدأ بالنذارتي ولكن لما دخل في دين الله عز وجل كأنش أصبح صلى الله عليه وسلم بشيرا وندهيرا اصبحت البشارة مقدمه على ماذا على النذاره فالبشاره لأهل الإيمان والتوحيد والنذاره لاهل الكفر والعناد والالحاد والعياذ بالله فهو الله صلى الله عليه وسلم بشير والنذير ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذير ومبشرا قدم المبشر على ماذا على النذير لانه صلى الله عليه وسلم رحمه والرحمه دائما تسبيق الغضب كما جاء في الحديث سبقت رحمة غضبي والنذير المبشر عكس النذير المبشر هو المخبر بالخير المخبر بما تحب فهو يبشرك يبشرك بغلام اذا ولد لك غلام يبشرك به يبشرك بكذا ويبشرك بكذا من الأمور التي تحب فكل من أخبرك بما تحب فهو مبشر وكل من أخبرك بما تكره فهو منذر وقد استعمل البشارة في العكس على سبيل التهكم والاستهزاء فتبشر الإنسان بما يسؤه كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم ولكن هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التهكم فبشرهم بعذاب أليم بشرهم بما سيؤلمهم وسيحرقهم هذا هذه بشارة؟ ليست بشارة ولكنه ماذا كان معاندا ولم يستمع إلى البشارات الحقيقية التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر بها القرآن الكريم يكون عوض تلك البشارات الحقيقية بشارته بماذا؟ بشارته بالعذاب الأليم والأيال من والشاهد وشهيد ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد إن أرسلناك شاهدا وورد كذلك أنه شهيد انه صلى الله عليه وسلم كان شهيدا على هذه على هذه الأمة والشهيد والشاهد والشهيد والش... بمعنى واحد أو بمعنى متقارب الشاهد بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على أمته وشهيد كذلك يشهد على أمته. ولكن هذا قد تكون بالخير وقد تكون بالشر والعياذ بالله فهو صلى الله عليه وسلم شاهد وشهيد لأمته المتبعة له بالخير وهو شاهد وشهيد لأمته المعاندة العاصية بالشر بما, بما فعلت ولذلك بكى صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كل أمة لها شهيدها وجئنا بك أنت لتشهد على هذه الأمة والشأنه اين يكون يكمن في قوله تعالى فكيف؟ كيف يكون حالك وأنت تشهد لهذه الامه كيف يكون حال من هو رحمه من هو عين الرحمه ان يشهد لامته او على امته ان فعلت ما يغضب الله سبحانه وتعالى هل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس بخير ما يستطيع هذا لانها ستكون شهاده تزور وهل سيقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون امته في النار لا يقبل هذا لانه رحمة فكيف يجمع بين الأمرين فبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عرفنا هذا وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من أجلنا فلنبكي نحن على أنفسنا ولنبكي على خطايانا ولنبكي على خطايانا لكي نسر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العرض الأكبر لكي نفرح الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تسوء الأقوام انبياءهم نحن نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسوءه فالمؤمن عندما يرتكب معصية ومخالفة فليعلم فليعلم أنه يغضب الله ويغضب رسوله ويسوءهما أي يلحق بهما ما يسوءهما يسوء الله سبحانه وتعالى ويسوء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني فلنحذر هذا فالسحي من الله أولا واستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا الذي سيكون شهيدا شهيدا لك والحق المبين كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحق المبين أي الحق الظاهر فهو صلى الله عليه وسلم حق كنا نقرأه في دعاء التهجد والنبي صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق والقران حق والجنة حق والنار حق إلى اخره الى اخر دعاء التهجد الوارد في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في ليله اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيه ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيه الى اخره اخر هذه الابتهالات وصف في النبي صلى الله عليه وسلم بانه الحق ووصف في القران الكريم كذلك بانه الحق وبانه مبعوث بالحق ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا اوصف كذلك في القران الكريم بانه خاتم النبيين ما كان محمد نبي من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اوصف كذلك في القران الكريم بانه الرؤوف الرحيم بانه الرؤوف الرحيم في قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني أنه مصوف بأنه رؤوف رحيم وهذه الصفات من صفات الله عز وجل من صفات الله عز وجل ولكنه من بها على رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى سيتحدث حدث عن الصفات الإلهية التي منحها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وصف بها نبيه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا لا اشكال فيه من الناحيه العقدية من نحية العقدية لا اشكال في هذا الباب فالله سبحانه وتعالى عندما يتصف بهذه الصفات وبهذه الأسماء فاتصافه بها اتصاف مطلق واتصاف قديم اتصاف مطلق أي لا حدود لتلك الصفات واتصاف قديم فتلك الصفات صفات قديمة بينما عندما يتصف محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات فصفاتها على حد الكمال البشري اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات على حد الكمال البشري بمعنى ليست مطلقة ليست مطلقة وهي كذلك هي محدثة كما أحدثت الدات المتصفة بها ذات الرسول صلى الله عليه وسلم فهي صفات محدثة فهي تخالف صفات الله عز وجل من الناحيتين من ناحية القدم ومن ناحية الإطلاق فصفات الله عز وجل صفات قديمة مطلقة وصفات البشر ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم صفات محدثه محدودة محدثة محدودة والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف فيها بأعلى ما يبلغه الكمال البشري ما يبلغه الكمال فهو متصف بالرحمة في أعلى مستوياتها البشرية ومتصف صلى الله عليه وسلم بالعفو في أعلى مستوياتها البشرية وهكذا قل في كل صفه كما سياتي إن شاء الله سبحانه وتعالى والأمين وصفه الله عز وجل بأنه أمين في سوره التكوير وقادم الصدق وصفه الله عز وجل بأنه قادم صدق ان لهم قادم صدق عند ربه وقادم صدق بما سابقهم أي أنه صلى الله عليه وسلم سابقهم ليشهد لهم عند الله سبحانه وتعالى بمعنى فردته ورحمة للعالمين وصف في القرآن الكريم برحمة للعالمين وقد تكلمنا في هذه النقطة ونعمة الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم به نعمة الله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني اصطرحوا فيما بينه وكانوا بخير وعلى وعلى خير فوصف النبي صلى الله عليه وسلم فيما من الله عز وجل لبي يعلم بأنه نعمه بانه نعمه اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا كانت الانصار اي الاوس والخزرج قبل ان تسمى الانصار كانت فيما بينها متناحره متطاحنه متقاتله اكل بعضهم بعضا وحتى كادت الحرب ان تفنيهم فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم أي فجأتهم نعمه الله وجأهم فضل الله فاصطلحوا فيما بينهم ونسوا ما كانوا عليه من العداوة فأصبحوا الأنصار بدل ماذا؟ الأوس والخزرج أي بدل الاسم العنصري واسم الطائفي وصفوا بماذا؟ بوصف المدح والثناء لهم الى يوم القيامة وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وارضهم ووصف صلى الله عليه وسلم بأنه العروة الوثقى العروة الوثقى في سورة البقرة فقد استمسك بالعروة الوثقى فسرت بالإسلام وفسرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك والصراط المستقيم الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا استتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبلي فوصف الصراط المستقيم فوصفنا بالصراط بانه صراط مستقيم وان هذا الاشاره تعود لمن الى الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه اي تتبعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لان الضمير يعود على ماذا على الصراط المستقيم اذا فهو صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم وسمي صراطا مستقيما لأن طريقه مستقيم فسمي باسم طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنجم الثاقب فسر النجم الثاقب في صورة الطارق بماذا؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب لأن الإسلام جاء والناس في جاهليه جهلاء أي في ظلمة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حشايا وفي ثنايا هذه الظلمة فكان نجما ثاقبا أي نجما منيرا أي أضاء ما حوله من الظلمات أضاء ما حوله من دياجير الظلمة ومن الحوالك فكان صلى الله عليه وسلم نجما ثاقبا وليست كل النجوم ثاقبا أي ليست كل النجوم منيره إنما كان بعضها والذي ينير فكان النبي صلى الله عليه وسلم اظهرها وانورها فسميه بنجم التاقب طبعا في إحدى في إحدى التفسيرات هناك تفسيرات أخرى لأن القرآن الكريم كما يقول العلم حمال, حمال دو وجوه هناك من يفسر النجم التاقب بالزهرة هناك من يفسره بكذا بكذا إلى خير وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه كريم قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمية ووصف صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأنه داعي الله داعي الله وداعيا إلى الله بإذنه وسي منير في أوصاف كثيرة وسمات جليلة وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وإطلاق الأمة جمله شافيه يعني ان هناك اوصاف اخرى جاءت على لسان الانبياء السابقين جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من غير ما ذكرنا من غير الاوصاف التي ذكرنا جاءت على لسان امته أمة الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقت مجموعه من الصفات على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كالمصطفى المصطفى والمجتبى واب القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والظاهر والمهيمن والصادق والمصدوق صادق والمصدوق وصفه به ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وهو الصادق المصدوق والهادي أي أنه بسعر سلم وصفه به بالهادي وسيد ولد آدم جعل لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين جعل لسان أمة، صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين لسان امتي وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم وصف امته بأنهم الغر المحجلين ولكن هذا غر المحجلين لهم قائد الذي علمهم الوضوء اذا كان اذا كان الوضوء هو سبب غرتهم وتحجيرهم فمعلمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قائدهم قائد الغر المحجلين يعني وصفته الامه بهذه الصفات وحبيب الله وصف بها نفسه كما ذكرنا وخالد الرحمن وصف بها نفسه كما سبق أن ذكرنا وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة هذه الألقاب وهذه الصفات التي تطلقها الأمة على نبيها يعني لم تكن فيها بدعا بمعنى ما جاءت بها من عند أنفسها وإنما استخلصتها من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا الشفيع المشفع فين جبنا الشفيع المشفع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن حديث الشفعة وأنه ذهب وسجد فقبل الله شفع وقال له إشفعة الشفع إشفع, إشفع؟ إذا فهو شفيع تشفع إذا فهو مشفع مشتق الشفيع مشتق من ماذا؟ من كلمة إشفع والمشفع اسم المفعول مشتق من هذا من كلمة تشفع إشفع؟ تشفع إذن فهم لا يأتي بهذه الاوصاف من عندياتهم ولكنهم من مما ورد في القرآن وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب التاج والمرض بالتاج هنا صاحب العمامة والعماء متيجان العرب والعماء متيجان العرب والمعراج سمي صاحب المعراج لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق سبع سماوات صاحب المعراج انو لم يعرج بغير النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب المعراج واللواء صاحب اللواء المحمود المعقود يوم القيامة والقضيب والمراد بالقضيب العصا كان كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عصا يتوكو يتوكو عليه صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بهذا القضيب العصا التي ستكون معه يوم القيامة يدود بها عن الحوض يدود بها عن, عن الحوض كما سياتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وراكب البراق سمين نفسهم براكب البراق وراكب الناقة قصوى والنجيب الجمل وصاحب الحجة سمي رسول صاحب الحجة طبعا جاء بالحجه الباهرة صاحب الحجة الباهرة اللي هي القرآن اللي هي المعجزات العظام والسلطان صاحب الحجة، صاحب السلطان، وصاحب الخاتم، وصاحب العلامة، وصاحب البرهان، وصاحب الهراوة، والنعليم إلى آخره. أن الأوصاف التي وصفه بها أصحابه وعلماء أمتيه صلى الله عليه وسلم. ومن أوصافه في الكتب السابقة المتوكل جاء من اسمه صلى الله عليه وسلم في الكتب في التورات أنه المتوكل، وأنه المختار والمختار والمصطفى والمجتبى بمعنى. واحد معنى استفاهه واجتباه واختاره يعني اختاره من غيره جعله نخبة أو صفوة خلقه ومقيم السنة وصفه كذلك في في الكتب السابقة بمقيم السنة والمقدس وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بأنه مقدس وروح القدس وصفه كذلك في الكتب السابقة بروح القدس وروح الحق وهو معنى الباراقليط معنى البارقليط وردت في الكتب السابقة الباراقليط في الانجيل معناها روح الحق وقالت علب الباراقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل طبعا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل وقالت علب فالخاتم الذي ختم الانبياء الذي ختم الأنبياء، والحاتم أيضاً، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحاتم، والحاتم هو أحسن الناس خلقاً، أحسن الناس خلقاً وخلقاً، ويسمى بالسريانية مشقح والمنحم النأ، واسمه في التوراة أحيد، وروية ذلك أو ذلك عن ابن سيرين، ومعنى صاحب القاضي بالسيف وقع ذلك مفسرا في الإنجيل، قال معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك بما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادن الله عز وجل له في الجهاد وادن الله عز وجل له في نشر رسالته وقد يحمل على انه القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم وهو الان عند الخلفاء يعني القضيب اي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وتوارتها عنه توارثها عنه الخلفاء الراشدون وأما الهراوه التي وصف بها فهي في اللغة العصا وأراها والله أعلم أو أراها والله أعلم العصر مذكورة في حديث الحوض أدود, بها أو أدود عن الناس بعصاي أدود عن الناس بعصاي لأهل اليمني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدود يدافع عن الحوض بعصاه ستكون له عصا في يوم في عند الحوض وأما التاج فالمراد به العمامة ولم تكن حينئذ إلا للعرب والعمائم تيجان العرب، وأوصافه يقول يرحمه الله تعالى، وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة وفيما ذكرناه منها مقنع، يعني يكفي فيما ذكرناه يكفي لكي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأسماء جليلة وكثيرة جدا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شرفه صلى الله عليه وسلم وعظمته لأن قطرة الأسماء تدل على شرفه المسمى قطرة الأسماء. تدل على شرف المسمى فالعرب عندما يكون لديها شيء يعني جميل تكون الاسماء كثيرة كالجمل مثلا الذي يقطعون بها الفيافي والصحاري كالناقة مثلا أسماؤها كثيرة كالخيل مثلا والسيف والأسد عندما يكون شأن لشيء ما تكون أسماؤه تكون أسماؤه كثيرة وكثيرة جدا وكانت كنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة القاسم روي عن أنس إن أنه لما ولد له إبراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم السلام عليك يا أبا ابراهيم إبراهيم هذه كنيه و تلك كنية أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا أو كنيه بابنه الأول اللي هو القاسم ثم بابنه الأخير الذي هو إبراهيم الذي ولدته ماريا لقبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو نهاية هذا الفصل الذي خصه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى للحديث عن اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة على لسانه واستطرد أيضا الواردة في القرآن الكريم وعلى لسان امته صلى الله عليه وسلم وفي الكتب القديمة كذلك ثم يليه فصل الرابع عشر في تشريف الله تعالى له بما سماه به من اسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلاء يعني أنه الآن سيتحدث عن الأسماء التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لها علاقة بأسماء الله عز وجل الحسن وصفاته وصفاته العلا قال القاضي عياد رحمه الله ما أحرى هذا الفصل ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها لأنه كان في الباب الأول تحدث عن ما ورد في القرآن الكريم عما ورده في القرآن الكريم فيما يتعلق به الرسول صلى الله عليه وسلم من والتنائي والتعظيم وإلى آخره في الباب الأول ولكنه لم يذكر فيه أن الله عز وجل امتن عليه بأسمائه فسمي بها رسوله صلى الله عليه وسلم معنا وارده في القرآن الكريم قال هنا لأن هذا يتعلق بذلك الباب ويمتزج به ويمتزج بعذب بمعينها أي وامتزاجه بعذب بمعينها لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه ولا انار الفكرة لاستخراج جوهره والتقاطه يعني أنه في ذلك الوقت الذي كان يؤلف ذلك الباب الأول لم ينقضح في ان أن هذه هذا الفصل أن يضيفه إلى الباب الأول ولكن لما قدح في هذا الباب وهو يتمع عنه في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته، وجد شيئا آخر نفيسا، وهو الأسماء النبوية الموافقة لأسماء الله تعالى، وهذه منا ومن من الله سبحانه وتعالى. فلما من الله عز وجل عليه بهذا أودعه في هذا الباب، يعني حيث منا، حيث من الله، أي في المكان الذي من الله عز وجل عليه فيه، قال. ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله عند الخوض في الفصل الذي قبله و... ونعمل الخوض هيك. والمراض بالخوض هنا البحث الدقيق العميق الجامع الشامل الكامل العلماء عندما يبحثون أن يطرقون جميع الأبواب لاستكمال جزئياته لاستكمال جزئياته ف... المسألة التي يناقشها الاساتذه في هذا في هذا الزمان عندما يقولنا مثلا للطالب في مدرج الكلية لماذا لم تطالع على الكتاب فلان لماذا لم تأخذ من البحث فلان لماذا غاب عنك ما قاله فلان ولماذا غاب عنك ما قال هذا عرفه الأولون علماؤنا كانوا يعرفون هذا يعرفون أن كل ما يدور في السوق ينبغي الاطلاع عليه عندما يقومون ببحث في ذلك الباب في ذلك ذلك الميدان حتى لا يستدرك عليه حتى لا يستدرك عليه أحد فيقول لما خط في هذا الباب أي لما خاض في الباب باب الأسماء والصفات للرسول صلى الله عليه وسلم الوالدة على لسانه وجد هناك أسماء جليلة كثيرة تصل النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل قال فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله إذن قد يضيف هذا الباب ديال صفات النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لصفات الله عز وجل في اللفظ وليس في المعنى وشرنا إلى هذا أن التطابق إنما هو في إنما هو في اللفظ دون المعنى فصفات الله مطلقة قديمة وصفات النبي صلى الله عليه وسلم محدثة في حد الكمال البشري وأنا أركز على مسألة الكمال البشري ما نقول محدودة حتى لا يفهم أن هذه الصفات بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كاتصافنا, بنا كاتصافنا بها نحن فنحن أيضا نتصف بهذه الصفات فنحن أيضا نتصف بالرحمة فنرحمه وبالعفو فنعفو وبالمجد فنكون ماجدين وإلى غير ذلك من الأمور ولكن هيهات أن يصل أحدنا إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتصاف بهذه, بهذه الصفات فعلم القمياد رحمه الله تعالى فعلم ان الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء كثيرا من الأنبياء بكرامه خلعها عليهم من اسمائه يعني كل واحد منهم كل واحد من الانبياء كيعطيه الله سبحانه وتعالى واحد الصفه ولا جوج صفات من صفاته يعني يخلعها عليهم يخلعها الخلع بمعنى كي يغطيهم بها كي يعني يكرمهم بتلك الصفات كانت تسميه اسحاق واسماعيل بعليم وحليم فورد في القران الكريم ان اسحاق عليم يبشره بغلام عليم وفي اسحاق في اسماعيل بغلام حليم والحليم والعليم من اسماء الله سبحانه وتعالى ولكنه خلع حله الحلم على اسماعيل وحلة العلم على إسحاق عليه الصلاة والسلام وإبراهيم بحليم ايضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلع عن حلة الحلم فقال إن إبراهيم الحليم أواه مني ونح عليه الصلاة والسلام بحلة الشكر فقال شكورا فوصفه بأنه شكور في بداية سورة الإسراء وعيسى ويحيى بأنهما أي بأن كل واحد منه بر بوالديه وبرا بوالديه وبر بوالدته وبرا بوالدتي إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي والبر اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى البر الرحيم اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ولكن خلع حلة البر على مدى على موسى على عيسى وعلى يحيى عليهم الصلاة والسلام. ووصف موسى بالكريم، وجاءهم رسول كريم ننادوا إلى عباد الله. والكريم نسمى الله سبحانه وتعالى. ووصفه بأنه القوي، إن خير من الصالح القوي لمن. ويوسف بحفيظ عليم، يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فخلع على يوسف عليه الصلاة والسلام حلة الحفظ وحلة العلم لأنه حفظ حفظ عليم وأيوب بصابر من اسماء الله سبحانه وتعالى الصبور ووصف أيوب عليه الصلاة والسلام بالصبور إن وجدناه صابرا نعمل عبد إنه أواب ومعنى إن وجدناه صابرا بلغ غاية فيش؟ في الصبر بلغ ما ذكر الصبر إلا وذكر معه أيوب صبر أيوب حتى, حتى العامة يقولون واش عندي صبر ايوب أيوب وهل أنا عندي صبر ايوب أيوب عليه الصلاة والسلام ما ذكر الصبر إلا وذكر معه أيوب عليه الصلاة والسلام فهذه جملة من الأوصاف وصف الله عز وجل بها بعض أنبيائه ورسله الوالد ذكرهم في القرآن الكريم فسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله عز وجل الأسماء الصفات التي خلع الله سبحانه وتعالى حلتها على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحلينا بهذه الصفات لنتراحم في فيها فيما بيننا نتخلق